يشمل كل بار هو فيه نعيم يبقى الأبرار استغرقت كل الأفراد بلا حصر إن الأبرار إن الأبرار لا فيه نعيم إن كل بار لا فيه نعيم فهو يقول فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراد ما لا يتناول إلا واحدا كالعلن محمد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 الباب بعدما عرفنا اعام نعرف ما هي الصيغ ما هي التراكيب التي تدل على العموم ازاي يعرف ان الجملة دي عامة وتدل على العموم للعموم صيغ اول هذه الصيغ ما يدل على العموم بمادته يعني كل وجميع وقاطبة وسائر وعامة ومعشر ومعاشر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 اسماء الشرط كلها الأسماء تدل على الايه على العموم طب مثل من عمل صالحا فلنفسه يبقى اي انسان يعمل صالحا لنفسه من عمل أي اي انسان وكقوله ومن يتوكل على الله فاحسبه أي انسان يتوكل على الله فان الله كافيه ومن يتوكل على الله فاحسبه و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 أي هنا ايه اي شيء بعض جليل يوسره للعباد ما يستطيع احد ان يسده وتقول للرجل اي بهيمه رايتها فاشترها يبقى هنا ايه أي بهيمة دلت على الايه العموم يبقى اسماء الشرط تدل على الايه على العموم الصيغه الثالثه اسماء الاستفهام وهنا قال ايه اسماء الاستفهام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 ما يبقى لله عز وجل كل ما في السماوات وما في الارض كلام ده في اشكلات كلام واضح جميلة مفتوط بيت فيهم ويحفظ حيث لو اثيتك في الانتحان بجملة واقول لك استخرج الالفاظ العامة او الجمل التي تدل على العموم مع بيان الصيغة المستخدمة في كل جملة تركت ايه تستخرج وتقوله ايه تدل على العموم لانتحال إن شاء الله يقول الأحد بعد القادم لأن إن شاء الله المرة القادمة أنا سأنتهي من الخاص والمطلق والمقيد إيه نعم إن شاء الله يوم الجمعة الأحد نتي صار ده الجمعة وبعد يكن إن شاء الله يبدأ نمتحال الأحد بعد القادم وصلت كده يا شباب نحن هنا وبعد كده أجازة غشب حدث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 ده يأتي معنا أيضا هذا المثال في الخاص ان عندي عموم هو وما من إله دخل عليه التخصيص وما هي صيغة التخصيص التخصيص هنا بالاستثناء استثناء من نتل الألوهية إلا للعز وجل ولم تكن له صاحبة فين هنا النكرة صاحبة إذ آنف وجود أي صاحبة لله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه شيء. شيء يبقى ايضا هنا ما يستطيعون أن يحيطوا باي شيء من ايه من علم كذلك لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس نفسها يكون أن ان ينتع احد احد بشيء لا تجزي نفس عن نفس شيئا كل سيحاسب هي دي شيء نفس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 رجل أكرمت ده بسأل ليه عشان أعرف لل... للاستعلام وللمعرف يبقى ده فوش ايه ما فوش عموم ولا حاجة بخلاف النسرة في صياق الاستثام الانكاري قلنا تدل على العموم لأنها أشبه ما تكون بالايه للنسرة في صياق الايه النسل جميعين يا شباب محمد كم؟ لا أستغل أن الدرس يسير جدا معنا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 وإلا مثلا صاحب الايه ال روضه الناظر كان يقول ايه وال اسماء الشرط ثم يكون النفي في سياق الشرط ورائي بعضهما كذلك حتى في اسماء الاستفهام قال ومان الايه من هو اسم الايه الاستفهام ثم من هو اسم الشرط ثم من هي الاسم الايه المفعول كان يرتب ورائي بعضها فلا حرج في الايه في الترتيب وبعضهم عدى صيغ العموم 6 وبعضهم عدى صيغ العموم 5 وبعضهم عدى صيغ العموم 3 المهم ان يذكر كل صيغ الايه العموم <تصفيق> ما هو ان ما هو ايه تبدو شيئا هاتين ليس باسم شرط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 وضيفت إلى لفظ الجلالة هو معرفة فعرفت فهذه تدل على العموم واذكروا أي نعمة لله عز وجل عليكم ان انعرث بالإضافة لكنه كان جمعا كقوله ايه فاذكروا آلاء الله آلاء دي جمع صح فعرفت من إضافتها إلى النكر فاذكروا آلاء الله فاذكروا نعم الله عز وجل وان تعد نعمه الله لا تحصوها نعمه نعمه تا بايه دي نكرهه اضيفت الى لفظ الجلاله وهو معرفه من إضافة إلى المعرف فتدل على الايه على العموم قال الصيغه التابعه والاخيره المعرف بالاستغراقيه بأل مفردا كان ام مجموعه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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاةِ وَأَحَلَّ اللَّهُ كُلَّ بَيْعًا وَحَرَّمَ كُلَّ رِبَاةِ يبدل على المولى الأفضل يبدل على الاستغراقية إذا صح أن يحل محلها كلمة كل فيدل على الاستغراق بخلاف آل العهدية أو العهد الحضوري أو الذكري أو العلمي على ما تعرفونه في اللغة فالمولى عز وجل ما يقوله العصر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 سبق ذكر الرسول فلنقصده هنا بالالف اللي هو ذكر من قبل معايا طب اللي ذكر من قبل ده مفرد ولا جامع مفرد صح يبقى دي لا تدل على العموم انما تدل على الايه على الافراد ليه ان ارسلنا إلى كما ارسلنا الى فرعون رسولة فعاصى فرعون الرسول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 سبق ذكر الكلمة وكانت أيه معروفة إيه؟ تدل على خصوص إيه؟ يبقى أنا قلت ألي الجنسية قلت إيه؟ علامته والعهدية التي تدل على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطر طبعا في أنواع تانية لألي العهدية العهد العلمي والعهد الحضوري العهد العلمي ده اللي أن يكون ما دخل عليه أليه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 فأنا أقول إيه؟ جنس الرجال أفضل من جنس النساء صح معايا يبقى الجنسة دي ممكن أن نزل منها فرعين للحقيقة وللاستغراق ولل... واصل الكلام إن لم يصح أن يحل محلها كلمة ألف تكون للايه للجنس طيب يقول الشيء وأما المعرك بيقال التي لبيان الجنس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 يبقى انا خصص الايه النوع والمقدار فهو يجب العمل بالعام حتى وان تجد مخصصا لان بعض اهل العلم قال ما من عام الا وخصص احنا ما بنقولش كده احنا بنقول ما من عام الا ومن الممكن ان يخصص ومن الممكن لا ومن الممكن لا لا صح ما من عام الا ومن الممكن ان يخصص الا قول رب العالمين والله بكل شيء عليم ما ينفعش قول ايه والله بكل شيء عليم الا كذا وكذا لأ دي ما تنفعش والله على كل شيء قدير لاladıاش تخصيص به ما ينفعش قول ايه الله على كل شيء قدير الا كذا وكذا يبقى ما من عام إلا ومن الممكن ان يخصص لكن لا يلزمك بألا تعمل بهذا العام الى ان تجد المخصص المخصص لهذا العام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 فقال النبي pouch السلام ماذا لهذا قالوا إنه صائم فقال النبي pouch السلام ليس من البر الصيام في الصقر وفي رواية ليس من البر أن تصوم في الصقر أين العموم هنا؟ صقر صقر أين العموم؟ ليس من البر ليس من البر الصيام في الصقر يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كال الخيرات أن يصوم المرء في الأسفار ما ينفعش يجيب كل واحد لئي صين في السفر أقول له إيه ليس من كال الخير أن تصوم في الصفر طب ليه لئي نبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البلد في الصفر لأ أنا فعلت هذا العموم ورد على سبب معين فلا يصح أن أطلق هذا العموم إلا إذا خدث نفس السبب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 الدلائل الدلائل الدلائل الدلائل الدلائل العام العام في سياق انه الطرق الطرق الدلائل المحتفه بالعالم بهذا الاسلوب الايه العام والموقف الذي على افره قال نبينا صلى الله عليه لما حدث من اول ما حدث وانزل الله رب العالمين هذه الايات وحكم بها النبي الامين صلى الله عليه وسلم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 ثاني ما هي اقوال العلماء في هذه القاعده هل من مخالف ومن خالف فما دليله اي نعم يعني هذه القاعده ليس مجما عليها هناك من خالف فالذي خالف ماذا قال وما الدليل على كلامه يا من من بجانبك